تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وقمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى, فلهم جنات المأوى وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَخُوا فَمَأْوَاهُ مُنَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ عَذَابٍ نَارٍ الَّذِينَ بِهِ تُكَذِّبُوا